ಹದಿಫಿ ಸೋಹೈನಿ ತುಮಕೂ ಕೂಿ ಜೆ ನೇಷ ನು ಚಂಬು ಫೈದ ನಹಕಾಮ್ ನೋ ನೂಸ್ ಐಬೋಮೋ ಏ ಹಸು ಸುಬಿ ಆೀಮ Na sunna za mtume salatu salatu mbali sana kwa Kwa sababu ya wakti. Wale wale kuwa Ili kwa kumbusha, zumbumza, ya ya ya wale kuwa katika katika Maneno mwisho kabla kufunga fakara hadithi hii wetu ಪಲ್ಪತಿ pale wakati ಅಂಬಾಕೋ Yule yule waziri wa wa mfalme Baada ya ya kupewa shifa shifa Kwa kwa na Na Allah Allah subhanahu ta'ala kijana mdogo Ambaye Allah jalla jalalu Amteremshie ಯು ಲೇ ವೀರಿ ಅಂಬಾಯು ಅಮ ತೇ ಶಿ ಶಿಫಾ ನಿಫಾ ಕುತೋ ಕಾನಸೋ ಕಾನ ಪೋಫೋ ನಾವು ಬಾ ದಯ ಕೋ kuona yule waziri ambaye katika hadithi amekuja kwa jina la Jalilu alimalik akarudi kwa mfalme kama kawaida yake kurudi kazini kuingia katika kasri ya mfalme mfalme kamaona waziri huyo tayari macho yake yamemrudia wafaja alimalika akamjia mfalme wajlasa ilehi kama kana yajlis akakaa kwake kama ilivyokuwa akikaa kwake kwa kawaida faqala akamuuliza yule janis waziri wake من رد عليك بصرك ناني عليه عليه كرديشيا عيناك كاweza kuona فقال جليس الملك اكامجيبو مفعله kumambia rabbi mola wangu allah jalla jalal فلمه هو يكتشوك اكامولiza walaka rabbun ghairi kwani una mola mwingine asiyakuwa mimi قال جليس اكامجيبو kumambia mfalme bikulli shaja'a wa bikulli jura'a بكل قوه اكاممبي يا ربي وربك الله نعم يوكو اباي ني مولا وangu نا مولا وako ناي ني الله جل جلاله عند اذن هابو البوتو مجيبو هذا جلوس الملك فلما ككسريكا فاخذ كمشكوا فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلاقه اكا endelea pumpa عذابه نا قمعذبو نا قمعذبو عذاب قال يله جلوس الملك وزير وako hata dalla ala gulam mpaka yule waziri akamjulisha yule kijana aliyemfundisha maneno hayo kwa hivyo ina maana kwamba hii adhabu ilikuwa ni adhabu ma khusus ya uchungu ili mtu apate kutoa siri kuna adhabu fulani ambazo wanadamu wamesitengeneza tangu wakati huo mpaka wakati huu waleu, indelea, wa leo na zinaendelea ambazo wanadamu wameziunda adhabu hizi ma khusus Iwako wanataka kujua siri Au Au kuna maneno fulani au fulani ambayo jificha, wanataka kuyajua adhabu ambazo hazimpelekei mtu kufa ಇವಾಪು ಅನ್ನೂ ಸಿರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆನಫ್ಲಾ ಅವು ಮಂಬಾ ಅಂಬಿ ಚು ಅಧಾ ಅಂಬೋ ಹಸಿ ಪೆಲಕೆ ಇ ಚುಕುಫ ಅಕ್ತ ಅಧಾವು ಫುಲಾನ್ ಅನಕೂವೇ ಅಧಾವು ಹಿಝಿ ಅಧಾ ಜಿಝು ಕವಿಸಿ ಅಂಬೋಸು ಆ ನಫಿ ಕಾಕಿ ಅವಿ ಕದಸ್ತ ಹಮ್ಮಿಲಿ ನಂಬಿ ಅಫಿ ಚು ಜೊ ಮಾಲಿ Allah ikabiri sasa yule mfalme aitoe amri aitoe yule kijana katika maneno haya nakumbuka kwamba tulisimama hapa katika hii fakara tukatoa waqafat na tukaelezea fawaid na ba'd alahkam almutalliqah bihadha aljuz'i min kalam alnabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam tukaeleza takriban faida 5 khams fawaid mutalliqah bihadhi bihadhihi fakara Ikabakia faida moja Nambayo tulisongeza mbele Lakina tukueza kuitaja kwa sababu ya wakati Kwa tukadarasa iyo piti Kwa hivyo tunataja leo faida hii Halafu tusonge mbele uh, Faji abil ghulam Tusonge mbele sasa tuone uh, Yali otokea Baada yule kijana kuletu mbele ya mfalme Faida ya tano ayu alekua Wanasema unazuhoni Fihi عندما مننوا هذا في هذا الجزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ان جليس الملك رغيبا في الاسلام فدقل فيه ثم جمع مع هذه النيه طلب الشفاء من العمى هاي من المهم يا اخوان انبغي تو يا eleze kwa makini na mwejisikize kwa makini wanasema wanazuwali فيما يتعلق بهذه الفقرات دليل او اشاره من انه هاي ambayo tumeyataja ndani yake kuna ishara ila anna jalis al-malik yakamba yule waziri wa mfalme radhiba fi al-islam fadakhala fi al-kuwa anayo hamn naniya Ya kutaka kujua u islamu Na kutaka ku amini Fadaqala fihi akangia katika u islamu Akamini akasili Thumma jamaa Maa hathihi niya Kisha kachanganya pamoja na niya hii Talaba Ashifa Mina al ama Ile niya ya kutaka kupozo Kutokana na marathi ya kutoona Marathi ya upufu aliyokuanayu Ndiyo fashufi Alafa katerimshi wa shifa Shifa dio maana wanasema wanazuoni wengine fi kutubukhura wanasema fa jamaa Allahu lahu shifa albasari wa shifa albasira Allah subhanahu wa taala akamchanganyia shifa aina mbili shifa albasar na shifa albasira shifa albasar nipoza ya macho akaweza kuona kwa macho na shifa albasira nipoza ya kuona haki iko wapi kwamba huu ndio uislamu akaweza kusiri Haya haya. ni muhimu ya kwan kwa sababu. au Au mtu mungine, Kabla ya kusoma haya, Anaweza ku na Na tashwishi katika fahamu yake. yake hii imani ya au huu wake ಹಾಯ ಮನೆ ಮುಹಿಮೆನ್ ಸಬಾಬ ಮಗೀನ ಸೋಮ ಮನೆ ನುಹಾಯಕೂ hapa. ಅಲೋಕ್ na ಕಮೇಲೆ kijana. fa in amanta billah ukimwamini Allah subhanahu wa ta'ala da'a Allah lak an yashfika nta muumini Allah subhanahu wa ta'ala kulete shifa kwa hivyo inaweza kueleweka kwa njia nyingine ya kwamba kama ambaye huyo Jali Sal Malik kumbe alislimo kwa sababu alikuwa atakao atakaoapoze na maradhi ya kutoona sasa je swala aliamini kweli kweli uislamu wake ulikuwa ni kutaka kuamini wa Allah subhanahu wa ta'ala ndie Allah anayipasa kwa budiwa kwa haki na kwa ukweli Aliamini kwa sababu ya kuoma, kuona kwa mba uislamu ndiyo dini ya kweli ya haki Au anahu aslamu au aman Bisababi anahu kana yatlubu ashifa Awa aliamini kwa sababu upataka kupo Kupewa poza uh, na kupewa dhava Kwa hivu haya ndiyo majibu ya suwala hili Ili usipati kutachizika Juhu ya masala haya Ni masala ya na wambatana na akida Na ni muhimu kama kutakavu eleza maneno ya mbele zaidi wanasemwa naozooni wa yushbihu hadha maneno haya ambayo tumeyataja yanafanana ma wakaa fi qissati ummu sulaim min zawajiha biabi talha maneno haya ambayo tumeyataja yamefanana vizuri sana na yameingiliana sambamba na qissa kilichotokea wakati wa mtume alihi salatu wasalam kilichotokea ummu sulaim pamoja na abu talha لاتسكي <تصفيق> زيني قصه كما كي ام سليمان هي ام سليمه هي ام سليمان بنت ملحان ام سليمان بنت ملحان ام انس بن مالك رضي الله عنهما الكلوا صحابيه مامكي انس بن مالك وكيمسكيه صحابي ايتوه انس بن مالك رضي الله عنه مامكي ايتوه ام سليمان بنت ملحان هو ام سليمان بنت ملحان بعده كوندوكوا انا مومي akaja akaposwa na huyo bwana anaitwa Abu Talha Anas bin Malik yeye mwenyewe mtoto wake anatoa riwaya ya maneno haya ya maneno haya yalikuwaje na kulitokea nini kama rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi wal-Imam Ahmad fi musnadih bi isnadin sahih wa nasema an Thabit Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala مطلعك أنا اسمي المالي سأسنتوها حكايهي وإذا هوي نمطلعك أنا إليزا الإمام بيانداني اللي تكيي يمباني أنا سيما قطب أبو طلحة أم سليم أبو طلحة ألي قويا كم قوصة أم سليم مماك رضي الله عنها فقالت مماك أم سليم ألي قويا كم قوصة يا أبو طلحة أكسيما كجيبكم ونبي أبو سليم والله والله ما مثلك يرد يا ابا طلحه اللي پويباطا هي بوسا ام سلمى اكمجيبو ابو طلحه اكاممبيا والله ما مثلك يرد يا ابا طلحه mtu kama wewe haregeshi abu talha mtu kama wewe haregeshi ketika anapoposa huwa haregeshi walakinna ka rajulun kafir lakini wewe ni kafir wa ana imraatun muslima na mimi ni mwanamke muislamu la yahlulaka anatazawajani si halali kwako wewe kunioa fa in aslamta ukiamua kuslimu fadhalikah mahari la asaeluka gaira ukiamua kuslimu basi mimi nitaifanya ntaufanya huo uislamu wako او كولكو سليموا كواكو نيو ماحاريانو سikuulizi tena mahari yote baada hapo fa aslama abu talha kaslim fa kana dhalika mahraha ikawa huko kuslimu kwa abu talha ikawa ndio mahari yake qala thabit thabit alipokea hadithii utawa qanas ibn malik rama'a anhu thabit albunani qala thabit wallahi ما سمعت قط امراه اكرم مهرا من ام سله والله سكواي كسيا كبيسا مراه مكييakuwa na mahari bora nzuri zaidi kuliko mahari ya ummu soleh ma mahariha alislam maneno haya kwa sababu yanaweza kumpelekea mtu katika ile ile tashwish na ule utata ambao tumewaambia wanasema wana zuni وذلك محمول ونشوعني وانا اسمع مننوهي ni kama alhafez ibn hajjar al-asqalani katika fath al-bari ana sema wadhika mahmulun ala annahu ragiba fi al-islam fa dakhal fi maneno haya yanafahamika kwa namna au kwa njia ambayo abu talha kwanza alikuwa na hamu ya kuingia katika uislamu akaslimu thumma jamaa ma'dhalika niyata at-tazwij al-mubah halafu kachanganya pamoja na hapo nia ya kumoa ummu salaim ambayo ilikuwa ni nikahi ilikuwa mubahah dalili ya maneno haya ya ikhwan dalili ya maneno haya kule kwa yule jalil salmani annahu hasuna islamu wa thabata ala aliman hina udh dalili ya maneno haya ambayo tumeyataja ya kwamba jalil salmani kwanza alikuwa kusilimu, na hamu ya kuslimu na kuslimu kwake kulitokana na imani ya kweli kwamba aliona kwamba hii ndio dini ya kweli na Allah subhanahu wa ta'ala hu alimabudu bihaqqin la maabuda siwa akamini dalili ya maneno haya annahu thabata ala aliman annahu hasana islamu uislamu wake ukao ni uislamu ukweli wa thabata ala aliman hina uzib na pindi alipokuwa nadhibiwa akakita katika imani pala alipoadhibiwa Athabu ya kwanza hii. Kuna athabu nyingine mtesikia za saifu. Jalil sulmani alipewa athabu mbili. Athabu ya kwanza aliyadhibiwa hata adalla ala lgula. Athabu ya uchungu. Ili athabu ya uchungu ambayo apewa mtu mpaka atowesili. Mpaka wazumumze maneno. Tama? Hii athabu alipewa ya kwanza. Al-athabu thani ya pili inakuja. Athabu ya kumufanya atoke katika u islamu. Lakin na huu thabati. في العذاب الاول وفي العذاب الثاني دليلي ياكمه حسن الاسلام وانه ثبت على الايمان من النهايه اللي يتوقع ليكوا كسمه ياكمه جلي سليمانك جعل رغب في الاسلام ابتداء ثم جمع مع نيته هذه جمع طلب الشفاء او طلب الشفاء من العمه من النهايه يا اخوان ومهم واك yanajitokeza wakati wetu huu wa sasa mara kwa mara hutokea katika maisha mara kwa mara watu huuliza na watu hutatizika hutokea mfano ala sabir almithal akaja mtu ghairu muslim akaingia katika alaka na mwanamke wa Kiislamu alaka hamima wakapendana thumma arada an yatazawja Sasa Kule ಕೂಮೋ ಇಸ್ಲಾಮೂ ಸಿ ನಂಬಿ ಸುಹಲ್ ಹಾ ಕೂಲೇ uislamu ni dini ya ಕಂಬಲೋ na ya ukweli nakumwamini muhammed sallallahu alayhi wasallam wal iman bi usul al islam wa usul al iman wa arkan al islam wa qawaid al islam au tazawaja la ajli hadhihi al mar'a sabu ulu al islam ndio kizwiichi hawezi kumoa paka asili hawezi kumoa mpaka asili ah kama na kuislamu na kuislamu ni fanyake utamke shahada hiyo tu sasa hivi naweza kuitamka sahihi yani anakupa yuko tayari sasa hivi utakata shahada 10 ya kupa lengo lake yampate yule mwanamke wa Kiislamu na yule mwanamke wa Kiislamu ashamuonesha mapenzi i love you nini nini ashamuonesha limepasa yule jamaa haoni tena hasifi akwambia shahada 10 nitaka nitakutamkia sasa hivi مستعد ان ينطق بالشهاده مستعد ان يدخل في الاسلام لكن هل دخوله في الاسلام حقا لاجل الاسلام ولاجل الايمان او لاجل هذه المراه توka pamoja yapwani katika maneno haya sasa yule bwana tutampitisha vipi katika masuala haya aweza kuoa au hawezi kuoa au mtatoafakati wa kwamba hawezi kuoa kwa sababu ule uislamu wake ni kwa ajili ya huyu mwanamke au kipi ni mambo ambayo yanatokea mara kwa mara katika maisha Katika wakar, fi wakarina al-yaw Fi wakarina al-mushahid Ni mambwa yinautokea Wachana nawale wanawake wengine ambao Kwa sababu ya ukosefu wa iman Na kwa sababu ya ukosefu wa tarbia Na kwa sababu ya ukosefu wa msimamu wa kidini Wanaoana na watu kama hawa sikuwa wa islamu Bila ya kujali Bila ya kujali Na manamki wa kislamu na paolewa Na manumuma ya sikuwa muislamu Ma hukumu hada za waj Haa? باطل اذا هو في حكم ماذا الزنا في حكم الزنا هو يوزنيفه موجهه قواقه ولا خلاف في ذلك عند اهل الاسلام عند العلماء الا خلافا لا يعتد به هذه هذا زنا والعياذ بالله هو ساسوكو كاتكا هو امباي انكويا اسما ميمي ننابدانا لا هو بيبي هو زنا وهو منامي تتاكو مو Tasa nambio siwezi kumuwa paka ni silimu Haa Yankihu haa au la Kuna utata za safu Jawabu nzuri ehwane Nikua Iki wane ka dadi na ishara Yakuamba uislamu wake huyubana ni uislamu ulio simama Yuhu ya kutaka kuingia katika uislamu kik kikwalikwe Waleseo hila yaku Yaku mpata yuri manamke anawazwa. Kwa moja na kwamba nivigumu kutuwa fatwa au kueleza kwamba hawezi kuwozwa kwa sababu haya ni imambo ya iman ni imambo ya ambayo mutaalliqa bil kulubu. Kwa sababu ukija ukiteleza na uki kosea inabidi uruli katika hadithi ya Osama bin Zayt. Munejua hadithi ya Osama bin Zayt tisahihain. Ha? Fi ghazwa. Walikuwa katika ghazwa, katika katika sariya, wanapambana na mushrikin, aadaul islam, wakamona bwana mmoja ambaye akawa amemzidi nguvu walipomzidi nguvu usama bin zayd alipomkaribia akam nyoshea upanga fanathaqa bila ilaha illa allah akatam kala illa allah iriwayati muslim fakaffa ahadu rijal al ansar mmoja katika watu wa ansar akazuia upanga wake usama bin zayd taana bi ruhi akamoua kamalisa فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من نهاك فكيه متومه صلوات الله وسلامه عليك ثم صلى الله عليه وسلم كمريز اسامه بن زيد اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله ولمو بعدا قطم قال لا اله الا الله اسامه بن زيد اكتسما في روايه انما قالها تعوذا في كذا روايه ثانيه انما قالها خوفا من السلاح الي يسمى الي منن قال لا اله الا الله الي يونا سلاح واننو هايا هايا هم فريشا مطومي صلى الله عليه وسلم كبسا والا حق يريدية كبسا سوى الكني مكوسي اكم انبيه ماذا تفعل بلا اله الا الله في رواية افلا شققت عن قلبه لتعرفة اقالها ام لا يكون انه قبسوا مو يوواك هو قبسوا كالتريوان يجين على قلبه كالتريوان يجين في قلبه kwani huangalia moyo wake ukajua ameyasema ameisema la ilaha illa allah ki ukweli au la kwa vipi masuala ikhwan masuala mazito masuala magumu uweze kumzuia na uweze kusema kwamba basi owa moja kwa moja ndio maana ulamaa wa uislamu wanasema kuhusu huyu jalisul Malik dalla dalika dalili ya maneno haya annahu hasuna islam kwa hivyo ishara ya kwamba yule alioa mwanamke kwa hivyo tabu ni kwamba maneno haya utayajua mara nyingi baadaakuwa ameslimi si kabla baada ya kingea katika uislamu ndio utajua kwamba huyu bwana kweli alislimu kwa ajili ya uislamu au kwa ajili ya mwanamke unamwangalia uislamu wake yaswali hal huwa qaim ala taalim alislam ala taalim sharia ala mabadi alislam ala qiyam alislam amesimama katika mwelekeo wa uislamu yuwaswali yuwunga yuwafanya mambo wa uislamu au yuko kule kule katika ukafiri wake Kwa bukimwana kumbwa mesilimu, baada u islamu haunikani mskitini, wala haswali, wala hafungi, tabia limbovu, vili vili wendeliya kuna tembo, wa haluma jarwa, ni ishara na dalili ya wazi moja kwa moja, ya kwamba huyu u islamu wake, ulkwasi u islamu wa kwa hini. Alisilimu li ajili ilusuli ila hadihi al-maqa. Kwa hivu kama tulibu ambia ekwani, utata na uzitwa maneno haya, ni kwamba huyubana hukumu yake na julikana baada ya kusilimu. يعني, kwa Kwa nyingine ya kuwa. Tamam. kutoa kutoa kutoa taujihat. Au au au irshadat. Yani juu ya haya. haya, wewe wewe wewe kama baba, au wewe kama mzazi, au wewe kama wali, Ukidyo, kama baba, mzazi, wali, wali na Na unaweza mtihani. mtihani wenyewe ni umpe ಯಾಕೋ fursa. Umambie mtoto wako. Au umambie yule ulai msimamia. Umambie subiri kwazi. Wacha tuangali uislamu wa huyubana. Ni uislamu wa kweli au la. Kwa yu umpe muda. Umambie sawa. Wewe ingi katika uislamu. Lakini hii harusi. Tutaipeleka mbele. Kwa muda fulani. Tabran. Ikiwa. Leisa kaufa minal fitna. Ikiwa huta chelea. Kamba kunaweza kutokia fitna baada ya hapa. Kama ya livo mambu ya leo. Yanabu sikitisha na mambu ya kustajabisha. Ambayo. Yani. يتتفطر لها القلوب ويبقى انابيوا امتحاني انا انغalia kwa muda fulani shahara shahare 3 ashirh hal qaim hal huwa qaim ala al islam yusalli wala ma yusalli yartakib al munkarat yartakib al fawahish kama kana yartakibha fi hali al kufr aw la ukimona kwamba kweli huyu bwana katika msimamo na yusali mustaqim ndipo hapo unaweza roho yako ikatulia kwamba huyu pingine او इको اشاره انا علما عندما مسلموا من اجل الاسلام ف حينئذ او, أو عندئذ قد آآ يتخذ الولي قرار الزواج قال لي بقوله ولي المرأه اناweza kuchukua qarar ya kumozibo bibi yako azi nafikiri masala ya ikhwani masala ambayo leo yako katika waka hii ni fiqh ya waka mambo ambayo yanatokea mara kwa mara ya inafaa na inawapasa wa islam wae waangalifu na wanawake wa islam Zahidi wanapewa nasaha Wanapewa nasaha kubwa muhimu wanawake wa kislamu Wasingie katika mambo kamahaya ambayo ni mazito Baadae baadae nika Wanakuja kujuta wengi wawo Baadae ya zawaj Wanakuja kuona mambo ya kuskitisha Mambo ya kuwafanya kuwa ni madhalili na wanyongi Na mambo ya kuutiwa katika balaa na mambo mazito Kwa sababu baadae hapa kuna tokea watoto Na wale watoto wana wafata kwa kawaida wana wafata baba na ukipata baba maana yake ni kwamba wale watoto wanarudi katika ukafiri watoto wanarudi katika maasi wanarudi katika mambo maovu na hii ni dhuria inapotea dhuriyat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapo ni mambo muhimu ekhwan hasa hasa wanawake wa islamo wanapewa nasaha hii wae ala tarayuth wae ala halati atathbut wa ataaqut wasiwa nkubupa kweli kuna dafi'u ashwa kweli kuna dafi'u الاحساس كنا دافع الشعور يكتغى كوليو تمام ولكن ننبيه وما ننبيه وما ننبيه وكسلامه هبو سبريك وانسي هذا يمكن أن نتعيه بصيره نتعيه صبرا نتعيه وانغاليفه ديو مانا مسألة عن نكاح نتعيه عن دور تيكو فيو ونواكي ونأمي ونأمي بزمام هذه الأمور من هم الرجال الرجال ديو اللي فيو ممبو هاي baadhi ya wanawake wanaona kwa mwanamke kishaolewa akiwa amewachwa basi anaweza kujiona anaweza kujioza mwenyewe hakuna maneno kama haya ekhwanu hakuna maneno kama haya kabisa pamoja na kwamba enelea kwa baadhi ya wanawake kwamba mwanamke kishaolewa amewachwa mathalan basi nakuwa yeye mwenyewe anajisimamia mwenyewe la hakuna maneno kama haya kabisa ayu mamra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil nikahuha batil nikahuha batil wajeh alistishahat ayu mamra'a أيما امرأة من ألفاظ العموم هذه اللفظة تشمل جميع أنواع النساء أقول ما لم كانتك بكر سيب تزوجت لم تتزوج متوفى عنها زوجها أو ما شابها ذلك أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها بعض ويبني مسألة يا إخوان أنكم بشانا إلي تويوان قليفوا سانا قد كمسألة هاية Tukana na, nimekariri maneno haya na kuyachilia mkazo. Tukamana na kwamba inatokea mara kwa mara. Hasa katika mshtamahati kama hizi ambazo wa islamu. Wa hamechanganika sana na wa siyukua wa islamu. Wanawaka wa islamu ndia wanawakumbo zaidi na mitiani haya. Wanapambana na hawa wa siyukua wa islamu makazini. Wanapambana na hawa wa siyukua wa islamu katika ma madarasa. Katika VOVQ. Katika makoleji. Na pahali penjine. Ukitahamaka wewe baba. akwambia mchana wako au wewe kama walio almar'a akwambia mchana wako au dadako aje akwambia mimi kuna mtu fulani ni hivi na hivi na hivi nataka kupendana naye lakini ehe lakini nini si muislamu kwa hivyo sasa ukishikia maneno kama haya unarudi katika mwongozo huu ambao wameutaja wanazoni wa Kislamu wazi ehwan basi ndio mbili katika faqara inayokuja بعد هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالغلام فلف يليك جانا كذلك فقسمه يليك جانا مبلل امام فالم فقال الملك فالم يكمل ذا يليك جانا لغة يكي غلام كجانا مدوغت اللغه يكراب غلام نكجانا مدوغو امباي ametoka katika utoto sasa yooanza kuingia katika utu uzima alama yake wanataja baadhi wana zoni yani badaat tambutu sharibu au yanbo tusharibu inaanza ile masharubu yake kwanza kutokeza mbele hata lihi ya bado hana huyo aitwa gola ndio ni kijana mdogo ekhwana kama tulivyomwambia katika mwanzo wa darasa rubama lam yatajawaz umro al-17 au al-16 min umri al-fukuja mbele ya al-malik akaingia katika paswa manni yataibuo al-an malik akanmwambia yule mfalme ai boni Ayy, ketika luga ya kiarabu min hurufi nida. Sawa-sawa naku sema, ya. Kwevo amambia yule kijana, ya, bunaya. Sawa-sawa naku mambia, ya, bunaya. Ewe kijana wangu. Angalia hii hikma. Na hii, ili jambu li nulufitamana katika maninu haya. Mfalme kumuncha yule kijana. Ambaye ndiye chanzo cha maafa haya. Lakini yu amuncha bunaya. Kijana wangu. Kwa sababu, lengolati hapa mfalme ataka kumkumbusha Ile fadla ambayo amemfanyia Fadla enyewe ni kwa mbali mchagua Akampeleka kwa mchawi Kwenda kumsomesha uchawi Na ye ya kawa msmamia Na hemeitagio yake yote Ndiyo lengo na hikma Na busara ya kumlingania kwa, kwa tamkuhili La kumicha buneia kijana wako Kwa wakamambia ayu buneia ewe kijana wako Kadibadaka min sihrika ma tburia alaqmaha walabrsa wa taf'alu wa taf'al naona yakamba imefikia uchawi wako sababu so, yeye yeah, ndiye anayekwenda kumpeleka somo uchawi kwa hivyo sasa yomwambia kwamba naona kwamba uchawi wako na elimu yako ya uchawi isakuwa kubwa umefika mbali katika uchawi mpaka imefikia kwamba unapoza asiyeona na unampoza aliyena maradhi ambalanga ulitaja katika darasa yopicha al-akma huwa mnulida a'ma yula lazaliwa aliyezaliwa hasa akiwa kipofu aitwa akma kwa hivyo amwambia naona kwamba uchawi wako umefika sasa upeo wa juu daraja ya juu mpaka uh, unampoza au unampoza unamfanya asieona kaona na mpoza aliyena maradhi ambalanga na unafanya mengine na unafanya na mengine na mengine mengi watafali watafa فقال كي جانا ملوغو كمجيبو فالميكو كم مبيع إني لا أشفي أحدا ميمي سمبوزي انتو يو يوتي إنما يشفي الله تعالى أنا يبوزه ني الله جل جلاله شفاء إن يتوقع كو الله جل جلاله ميمي سينا كازي شفاء ولا سفاني كازي شفاء كبساء هايكو قات كم يكونوا يامو كسكيو من الوهاية يولي مفالمي فاخذه وكمكماته كما لمكماته يله ناني الجليس فلم يزل يعذبه فقواه chapumwadhibu ila adhabu kale hatta dalla ala al-rahib mpaka yule kijana ikambidi amtaje mwalimu wake al-rahib katika fakra hii ya ehwan tunatoa mafundisho ya fatawa na faida زي فتش الفائده الاولى ان الحق ثابت لا يتغير ولا يتلون بحسب الجاه او المال او الملك فقول الغلام انني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى قاله للجليس وقاله للملك فيذا يظن مهمو كثوا سنه نتوقمان منن ويه يا اخوان يقاما كما انو بسموا العلماء ان الحق يقاما حق ثابت نثابت لا يتغير هيبدليكي ولا يتلون ولا هي تقوي رانجي مبالبال رانجي yake ni moja na ukweli huwa ni moja la yatagayab wala yabadal haibadi hule ukweli na ile haki haibadiliki bishabih hasabi aljaa kutokana na jaa ya mtu cheo cha mtu au ni mali yake au ni mlk au falme ukweli huwa dik Maneno haya inatoka wapi Yekwan Ya inatoka mana na jawabu ya gulam Hii jawabu ya gulam Hali oitamuka Ya haya haya maneno huyu kijana Hali asema kumambia jalisul malika Yile waziri waki Na maneno haya haya Anaya rudia kumambia mfalme mwenye Kwanini kutoka mana na kwamba Yekwan Kaida ya uislamu na sharia Inasema ya kwamba Hakki ni thabit اي بعد ذلك. ها المننه هاي يا اخوان ني مهمو ونا مهمو سنه. خاصه في ساحه الدعوه. خاصه في حق الدعاء. خاصه في حق العلماء. والمشايخ. في ساحه الدعوه وتبليغ الرساله واظهار الحق وقمع الباطل. حفاً ليو من النهاية ينظهيري فاروانجا وزواسا نرساله هي نفيده ننبلكيو الدعاء في جميع أسقاع العالم في جميع بقاع الأرض إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أن الحق واحد ثابت لا يتغير ولا يتلون ولا يتبدأ من هنا حي من عزتي ايها الاخوان ان رساله كبرى سنه سنه سنه ان اplelewa مع الدعوات ووت جميع الذين يعملون في ساحه الدعوه وجميع القائمين على تبليغ الرساله نوذت واليسماما ketika كازي تبليغ الرساله وهذا عمل كل مسلم كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني siku <Rigots> moja. moja. hali <SaltQuali> njia yoyote ambayo. Itampelekea <territory> da'i. alim. aseme Kwa sababu. Ya Alafu ile ಮನೆ ನುಹಯ ಮನಾಕೆ ije ibadilike. Kwa sababu. Ya moja wako mambuhaya liyo tajwa Kwa sababu ya cheo Awa kwa sababu ya mali Awa kwa sababu ya ufalme Awa kwa sababu ya madaraka na utawala da. Leo kambona mtu Awa da'i Awa manachuoni Awa sheikh Ameulizo suwala Na mtu waka waida Aka mjibwa mwambia hatha haram La ya juuz Sukunye gina suwala lile lile Akaulizo na mtu mgini anamali Nyingi tajiru ربما يعني يتصدق عليه او يعطي من العطاءات او كذا ما الله به عليم اايا موليز اسئله ليله ليله جواب يا كيبي او جوا كون اختلافو katika mambo haya aya mambo yana khilaf iko qawlihi na iko qawlihi wa hivyo naona kwamba hakuna ubaya wa hivyo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 جيد وصانا وهذا الواقع المشاهد بعض الناس يسالون عن حكم الربا مثلا انت وكويدا موليزه حكم الربا ربا حرام لكن يساله عن حكم الربا احد الناس ربما من اصحاب الجاه من اصحاب الملك من اصحاب المال من اصحاب كذا فيفْتيه بأمر اخر على النهايه اخويا ya sistiza ehwano kosabab ni mitihali mikubwa inatokea na inaendelea kutokea sasa hivi inaendelea kutokea الذي ينبغي لجميع العلماء والدعاة ان يثبتوا على الحق الحق واحد ثابت لا يتغير ولا يتبدل واضح يا اخwan قيسه كي مولى مكيتاج ابن كثير رحمه الله تعالى عليه كون انا من غني وانا ذوني وانا سماما جو يا قاعده هي قاعده يقاما الحق ثابت لا يتغير هاوي تقيمول ذاني فلان او اوي هو اللي تكى جبهه دي ني فلان او ني علان او ني بلاد لا يختلف ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عليه كما في كتابه البدايه والنهايه alino haya ameyataja vile vile na zaooni wengi adhabi na wengineo katika utawala wa bani alabbas kulli kway kuna mmoja katika umara bani alabbas jina lake neitu abdullah ibn ali amir min umara bani alabbas aliingia mji wa dimashq dimashq siria ya leo damascus هي دمشق سي leo نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلها وينصرهم نصر عزيز مقتدر كانجيه هو سلطان امير من امراء بني العباس كانجيه نجي ودمشق وسفك فيها الدماء طما قدام فهاي منا وياونا انه يجري ketika mdi w damashq تاريخ ketika tareekh za leo na waqti hu wa leo ياري قوكو تنقو وكاتي وزماني صفك الدماء في مثل هذه البقعة من الأرض يذكر العلماء آخرون ونظور لم يجيلوا النتاجة أليمهي أكوما قدام أكووا وإسلام من بني أميّا وإسلام ألف وثلاثين ننانا ثمانية وثلاثين مسلما قتلوا نو يجيلوا ككمبيا lengo lake ni kuondoa wote bani umaya kutoka ardi ya dimashq alipoingia fadakhala bkhuyulihi masjid bani umaya kaingia na farasi yake na jeshi lake msikiti wa bani umaya kaingia paka ndani akaka kisha kauliza man yaatridu alai nani ambaye anaweza kupinga haya mimi niloyafanya acha mwaga damu acha fanya ufisadi acha fanya kila aina ya uovu na uharifu sasa auliza nani ambaye aweza kunizuia au kuleta itihada ya haya mimi niloyafanya wale waliokuwa pale wakamjibu wakamwambia huna atakayeweza kukufanyia itihada او كوكو امبيه جambo lolote illa muhaddith ash-sham isipokuwa mwanachoni huyu wa sham muhaddith ash-sham man huwa muhaddith ash-sham fi dalika al-waqt al-imam al-auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasalam akato amri akasema ituni bi nileteni huyo al-auza'i mnaa mnaisema fa amara بأن يحضر اكتو امرى اليتوي اكتافته هو الامام الاوزاعي حapo نجشي لا عبد الله ابن علي بكى وكمطى وكمبه وكمطى وكاامبيه ان اتakiwa kule na امير بني العباس انا اسمع الامام الاوزاعي ياي mwenyewe اسمع فدخلت المسجد نكيينجيا المسجد وبني اميه فدا فوجدته جالسا على سرير nikamkuta amekadju yakitanja wa fi yadihi khaizaran katika mkono wake ana fimbo ya khaizaran unajua khaizaran kwa lugha ya Kiswahili inaitwaje zirani anayo katika mkono wake ukikaza nakutandika nayo si kisha atandiki peke yake hawa ni watu wa kata kichwa wa hivyo ile zirani ni kama kama alama yake tu nasema wa fi yadihi khaizaran وحوله عن يمينه وشماله جنود معهم الصيوف أنا جيشي واندواكي وكولية واندواكي وكوشوتو أنا بزنگوكي وانا جيشي كيل لما جواهو أنا پانجا مبابا مبابا پانجزاو فما رفت سيما نكا پيتا وكا نكا فيكا كواكي فسلمت عليه نكمت عليها سلامه فلم يرد أكو جئي مambo ni mabaya salama iki kichio fa qala bi dhahib ibn ali al amir wa kamuliza man muhaddith fasham al imam al auza'i rahmatullahi ta'ala alayh faqee imam muhaddith 'alim min a'lam al ummah kamuliza amambiya ma taqulu fi sanee'ina من ابعاد أيدي ظلمة من البلد هنا سيماجه في صنيعنا قطط حيات الله يفانع من ابعاد أيدي ظلمة أو من ابعاد أيدي أولئك ظلمة قطط حيات الله يفانع السمسسل يقوى أطوى مكونو يهوم مظلما من البلد قطط مجيهو اطوى قبس هنا سيماجه الجهاد هو من جهه هي نجهاد او سجهاد فقال كجيب الامام الاوزعي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن سعيد الانصاري قال سمعت محمد ابن ابراهيم التميم يقول سمعت علقمه ابن وقاصا ليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه جواب حق ثابت لا يتغير اممبيه من... جوابي كويس يا اخوان لو غير كويس فارو انجا اممبيه باللغه نجينه ووينا نيه yako حديث يا متوم صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وايوهaya ambayo ilefanya wewe nia yako kama ilikua ni jihad ni jihad kama nia yako ni mambo mengine ni mambo mengine inafai jara to ila mahajara ilei anasema fanaka tabi yadihi naktatan ashadu mimma kanat akachukua ile zeran yake na na kwa nguvu zaidi zaidi bila mwanzo wale kila mwaza, kakamata, katoa sasa hapa mambo ni mambo na haya ni haya ya ya ya lakini ukweli amir atoe ಅ اقطعوا عنقه كتين كتو شاك وكتو كتو لكن بانه جتو عنده اكبجا الى الزرانيي اكامليه السؤال الثاني قام اممبيه ماذا تقول في دماء بني اميه ونسامجه بخصوص دم ابو بني اميه يعني هذه الدماء اللي نزمغى ذب بني اميه 38000 مسلم قتل ماذا تقول في دماء بني اميه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والزيد الزاني وال تارك لدينه المفارق للجماعه تسوي وتجي يعني كلغه nyingine unamwambia utajaza kujaza wewe mwenyewe sasa hadithi ndio hiyo kama oli sima gadamu za bani umayya wale oli mwaga damu zao kama wako kati ya hawa basi damu hiyo iloimwaga la lauma aleka kama hawa wako damu hiyo unabeba hisabu yao mbele ya allah jalla jalala waazika bisi fanakata bi khayzaranti naftatan ashad mimma sabat wakapiga tena na fimbo nyingine yake wakapiga tena kwa mara nyingine kwa hasira zaidi kuliko mara zile mbili zilizopita na jeshi lake ndio wakaweka upanga sasa ndio tayari kabisa wanangoja amri lakini bado nawaambia bado kuna swala la tatu madha taqulu fi amwali bani umayya na unasemaje kuhusu hizi kuhusu hili mali yote tuliyochukua ya bani umayya maana yake aliwatoa bani umayya اكاو اكيمبيزا njea mji akawoua mali yote istaula alaiha istaula ala jami amwali bani umaya wastahwadha wa akhadha biunf wa quwa akamjibu alimam alawza'i rahmatullahi ta'ala alayh akamambiya in kanat fi aidihim haraman fa hiya fi yadika haraman iki wakati katika mikono ya bani umayya iliingia kwa njia ya haram basi katika mikono yako pia inakuwa ni haram wa inkanat halalan naikiwa ilikuwa ni halali katika mikono ya bani umayya fala tahillu laka illa bitariqin shar'i hayewezi kuwa ni halali kwako isipokuwa kwa njia ya halal sami'tum aljawab inkanat fi aidihim haraman fahiya alayka haram ayda ikiwa wakati katika mikono ya bani umayya mali hiyo iliingia kwa njia ya haram yani wao lau kama wameiba lau kama akhadhuha ghasban au akhadhuha nahban au akhadhuha عن طريق الربا او اي طريق من الطرق المحرمه بس kwapo pia inakuwa ni haram sababu takuwa merithi mali ya haram wa inkanat halalan ikiwa mali hiyo kwao ni halali فلا تحل لك ما هيوييزن يكون ني حلال لكواك الا بطريق شرعي اسكوكو كونجيا يا شرج جيا يا شريه حلال كما ngalia fa amaruh akatoa amri an yansaf aw ondoka akamwambia imamu al-auza'i ni safi ondoka nenda sana nasema imamu al-auza'i fansarfat nikageuka nikaondoka nasema mimi naondoka namna hii wa ana antadhiru ra'si an yasquta bayna yadayn nasubiri kichwa changu kianguke baina ya mikono yangu mbele yako boku yenda atamka afkar arasoma afkara fi baadhi riwayat ikalio pamba kawa nasema hasbi allah wa ni'mal wakeel hasbi allah wa ni'mal wakeel boku yotoka haka kafika nje alifika nje akiangalia kichwa chake bado kiko nasema alhamdulillah hakka safa msalimik الحق يا اخوان واحد ثابت لا يتغير ولا يتلوى بسبب الجاه بسبب المال سبب الملك بسبب امام الاوزاعي اكسماما لا حق ثبت على الحق ثبت على الدين ثبت على الصدق بالحق اقو غبا بطش هذا الامير اجوني امير سفاح kwa ile fimbo yake akitoa oda hiyo panga 10 zaenda kumshukia pale pale kama mpigo mmoja lakini hal ghyara sharia ta Allah lajli al-amin baga kila salih al-lijibu al-lijibiwa bimujib sharia ta Allah azza wa jalla wa mujib wa sharia Allah subhanahu wa ta'ala jawab ya kwanza hadathani au sami'tu يحيى بن منصور ابن سعيد الانصاري قال سمعت قال سمعت قال سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سؤال لا فين سمعت النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال لا تعطى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكو نوع جوابني هيك هكذا فليكن الدعوه او هكذا فلتكن دعوه وهكذا فليكن الداعي hivi ndivyo inavyotakiwa awe dai na hivi ndivyo inavyotakiwa iwe da'wa na risala qa'imah ala hadha alminhaj wa qa'imah ala hadha almilwan as'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad nawaasil ba'd aladhan faida ya tania ehwan faida ya pili baad ya kukamilisha faida hii ya kwanza faida ya pili inaofungamana na maneno haya kumchume wetu محمد صلى الله عليه واله وسلم قال العلماء فيه او وفيه نا ketika sehemu hiya hadith kadhalika tunaqata faida jawazu ifsha'i asir naqata faida na hukmu yaqum bi anna fa'a muslimu kufichu sir li ajli maslahati واجلي لمصلحه او لدفع ممره او قصابه يقونده ما ضا. katika sehemo hii ya hadithi vile vile tunapata faida na hukumu kwamba inafaa kwa muislamu kufichua siri li ajli maslaha kwa ajili ya maslaha fulani طبعا مصلحه hapa tukizungumza maslaha katika siah ya kisharia tunakusudia maslaha shariah hatukusudia maslaha shakhsiah ولا مصلحه اين ابي مصلحه اما ان تكون مصلحه شرعيه او مصلحه ماذا شخصيه فالمصلحه في سياق الشرع هي المصلحه التي تعود الى الشريعه او المصلحه المصلحه التي تكون معتبره في الشريعه مصلحه امباو اينا بيوا مازينغاتيو كاتيكا شريه ينزينغاتيو انا شريه سواء انت واهلك ذاتك او هي mwenye kama tamania yake na nafsi yake na roho yake aona hii ni maslaha hizi ni maslaha za kibinafsi sio hizi kwa hivyo wanazuoni wakizungumza maslaha hapa wanakusudia maslaha ya kisheria kwa hivyo inamfaa kwa muislamu an yafshwa asir kufichwa asir bi maslaha li jalbi maslaha au li daf'i madarra maneno haya yanapatikani katika vitabu vya wanazuoni na kati ya wanazuoni walio walizungumza waliozungumza maneno haya ni mwanetuone al-allama al-kabir sultan al-ulama العز ابن عبد سلام رحمه الله تعالى عليه قال يا سماء من نهات انه يجوز للمسلم ها او فيه الجواز جواز المسلم افشاء السر لاجل مصلحه او لدفع بطل مننهات منتوى يا اخوان لي لمطقه جو استمبا اذا استمبط اين استمبطنا هذه الفائده ها ايوه احسنت احسنت بارك الله فيك من انه هاي يا اخوان لما تقمانا نا قال اللي قسما متى عليه الصلاه والسلام فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب هنن انتم تسمعوا وين ينفعك خطوه سري لماذا انا فيني ني باده عم نفهمها ها ahsant ahsant fasababu yule arahib kule nyuma nakumbuka alimwambia yule kijana wake aniamsumesha alimwambia fa inibtolita fala tadulla alayhi utapewa mitihani utatiwa katika misukosuko na balaa na upitiwa katika misukosuko na balaa na mitihani usinitaje kwa hivyo ilikuwa ni siri ilikuwa ni siri allahi yadulla ala ala rahib lakini hapa huyu kijana hakaifichua ni siri hakaifichua siri wakini unazuhu ni wanasema hapa maninuhaya ya nafa ruvukiyo kisoma hai maleno katika hadithi ya mtume alayi salatu wa salam na soala katika fahamu lako katika fahamu yako soala linakuja ikawaji ki huyu kijana hakaifichua hi siri ili halim walimuake al rahib alimuambia hii ni siri usini tajia wa jawab wenyewe ni kwamba kutajwa kwa huyo ar-rahib ulitokana na kwamba kulikuwa na mambo mawili jambo la kwanza hema kulikuwa na maslaha na maslaha yenyewe kama mnakumbuka ni kwamba yule kijana alitaka ile dawa igure na iondoke minad'wa asirriya ila da'wa ايش العلانيه الجهريه hadi msalaha fi da'wa او لن يأكا بلايبيلة على قصدية كي جانا دفع ضرر ندفع ضرر ونسمع ونزوني ونسمع ونزوني من نهائب فلا تثريب على الغلام في إفشاء سر معلمه الراهب لما لاقاه من شدة العذاب فلا تثريب على الغلام كي جانا هو يو. أنا الهوامة أنا ذانبي أنا كوسا Kwa ufuchua siri ya mwalimu wake Ufuchua siri ya mwalimu wake Lima alaqa Mishiddati la athabu Kwa sababu ya yale aliyo ya pacha Na aliyo ya kucha Tutokamana na athabu kali Kwa boyote mawili yako katika maneno hae Ukitaka unafasiri konjia ya masah Kwa mba uenda yule kijana ya kawa mekusudia Kwa mba hii dawa sasa inabili Iwe alalan Kwa mbu ya siri ya kuna tena Ishagura sasa Nazima itoke iwe alana. Au, inakua lengu lake, ni lengu la kukusudia dhafu dharab. Dhafu dharab ili oku hapa ya kwan, ni kutukamana na ili athabu kali. Athabu kali alio fanya au aliotoa amri yule mfalme wapewe kule nyuma alipewa jalis tulmalik na hapa anapewa huyu kiyana. Na kama tulibu ambia, athabu hii kali ya uchungu kwa sababu <coughs> Lengu na mfalme si uktaga kuwa uwa. Sabu kuna athabu nyingine. Wanadamu upewa. Kisha kawawa. Hakapumzika na ili athabu. Lakini hii ni athabu. Kali ambayo yunakusudiwa ndaniyake kuwa ndelea. Na uchungu na ndelea mpaka unanfanya umju. Abadilike, abotoke, a, ap, apoteze fahama. Awa abadilike msimamu waki katika masa ala flat. Lakini katika hali zote mbili. Mtaona kama ndaka pukuja mbede katika hadithi. Katika athabu ya kwanza Na katika hii athabu ya pili ambayo ilikuwa ni ngumu na mbaya zaidi Watu hawa wote walisimama katika thabatu ala lhaka Waligewuza Kama walibidi wafichua siri wakafichua siri Lekini hawa kugewuza msimamu wao O kugewuza msimamu Thabatu ala lhaka Na hii iftakuleza kwa undani zaidi kakuja kuzungumzia fakra inawikuja Yali alu yafanya mfalme kuto amri ikaletwa kaletwa msememo msumeno almishar kisha ukawekwa juu ya kila mmoja wao arhab na yule janis alimalik kila mmoja akakatwa na ule msememo umsumeno pande mbili kama atakavyoeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza kwa fakra hii kwa hivyo ushahidi na makusudio ya maneno haya na fakra hii ayu wa ikhwa ni uidhibitisha Ya ya ya ya ya kwamba muislamu muislamu muislamu muislamu Muislamu wakati Inambidi kwa kwa sababu ya dharura fulani fulani Kufichua Kufichua siri siri siri Sisi sote katika katika Katika za muslimu, ni makosa, Na ni Mabaya kikuita njoo ni maneno ya siri, Maneno fulani Akwambia kuna kadhaa, kadhaa, kadhaa kulitokea, na na jambo katha, na jambo katha. Mimi hivi, hivi, hivi maneno maneno ambayo wewe wewe mwenyewe ukaelewa haya ni ni asiri Hata kama watu, ngine, watu ngine, ufichua siri za wenzi wao. Halafu yu asema, lakini wewe kwa siri Siri za Halafu lakini kuniambia La ಆ ಕೋಮೇನಿ ಹೌ ಆ ಕಾ ಕೋಮೇನು ಅಂಬೇ ni siri min ತುಂಬಿ ಸಿರಿ Wa isharat, wa dalalat Kuna baadhi ya dalili fulani Na ishara fulani Uneweza kujua kamba haya ni maneno wa siri Mtu wakakuita kuambia mimi na maneno muhimu Intaka kuambia Lakini tuwe tumekaa mimi na wewe Tasa kikuambia maneno haya Hana aja kuambia kamba hii ni siri Wewe utahilewa kamba hii ni siri Kesho kija kiasikia maneno haya Barabarani ya zumbumzwa Ana haki kukulawumu lawama Kukwa sana Na itakome mkosea muslamu mzio lugia kwa katika uislamu kwa njia ambayo sio ya sawa. Na wapo waislamu na wapo wao wacho ambao wanakoseana kwa njia hii na sampuli hii. Paka wanazooni wanasema hii inaweza hata kuingia katika moja wapo wa alama za unafiki. Kwa sababu ile siri ni amana yeye amekuwa amekuamini nayo. Amana. Sasa wewe ukitoka nje ukaamua kwenda kuiharibu ile amana na kuitoa, huo umeivunja jambo. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول وَإِذَا وَا أَتُومِنِ إِشْءٍ فَأَنْتَ أَتُومِنْتِ على هالي الأمان هذا sir هالي الأمان siri yake نتو مekuleza مambu yake andani مambu yake ya familia مambu yake ya watutu wake مambu yake ya watutu wake مambu yake ya andani makubwa anapewa muslim kesho hinda kuyahileza kwa watu yingiri wajah فهذا لا ينبغي ولا يجوز لا يجوز abadda ni المسلم lakini wakwa islam ambawa walakin ikhwan mahallu shaid gaka kama ni nuhaya ni kwamba inajuzu wakati mwingine kwa sababu ya mambo mawili ikiwa ndani yake kuna maslaha sharia kuna maslaha sharia ndani yake au kuna ndani yake jambo ambalo litapelekea kuondoa madhara kwa mfano siri inayosumuzwa pale ni siri inayopelekea kuharibu au kuleta ufisadi au kupelekea katika hulma ya inafanyoa muislamu mwingine au kukosea muislamu yoyote kwa njia yoyote hii siri haifai kuwekwa na muislamu anayeweka siri kama hii anakuwa ni mshiriki katika makosa huwa sharikun fi al-ithm mshiriki katika madhambi muislamu akiweka siri kama hii akaitwa na muislamu mwenzake au muislamu mweziwe wakakaa naye Waka ka pamoja katika baraza, katika gumzu, waka zungumza Namna au mambo ya na upenda, ya takawipenda Kuwa dhuru wa islamu Aukum dhuru wa islamu fulani Aukum fanywa dhulma wa islamu fulani Aukum kosea hishma wa islamu fulani Aukum funjia irdi na hishma wa islamu fulani Yee, au mkewe, au watoto Naweo mehudhuria kikao hicho Thumma, ihtafagta bihada sir Antashariku mbili sir يوسيسيه ينبهي يزيح ما يويني يوليه انباهي مني نويالي ينامهوسو ويني وكم فيكشيه ويني وكم فيكشيه إلي سفكون هالي مضا مصلحة شرعية كيف مصلحة شرعية مصلحة شرعية مثلا مطمو مكفات اكاكوليزا كوسو mtu fulani amekuja kwako nyumbani atakakumposa dadake mathali na huyo aliyekwenda kuposa kule yule binti ni rafiki yako wa karibu sasa una siri zake fulani ambazo uzijua una siri zake fulani ambazo uzijua sasa yule waliyo almar'a amekuja kwako akataka ushauri kata kama mwongozo huyo fulani amekuja mtaka dadamu kef al huwa rajul mustaqim wa rajul ala din rajul sahibu din wa sahibu akhlaq aw la asawa kama wamjua yule mwzio annahu kadha wa kadha wa kadha wa kadha hada sir aw la hada hada sir lakini sasa pale utafanyaje ha هذه مصلحه شرعيه هذه مصلحه شرعيه النبي قاله اسمه وكوي ويوزي كسمه اه انا ذي سري بانا ذا رفاقي سيوزي ميمي كموذا وي رفاقي لا هذه هنا مصلحه شرعيه معتبره في الشريعه هذه مصلحه معتبره في الشريعه النبي يله بان بانا ساسا ملهزه وكوي النبي بانا امريني كذا وكذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واممبيا فاطمه بنت طيب. نعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لما فيه مرضاته ويهدينا سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.